وَجَحَدُوا بِهَا وَالْتَوُوا نَزْهًا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَبِأَيِّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا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 مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبث مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 الهدى هدى أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يكين